112. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذرفا إن الله يحكم بينهم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 خَافٍ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ وَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُنْكِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُنْكِرُ لا ر على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى هذا هو العزيز الغفار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 114. فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وَلَا ولا تذر وازرة وزر أخرى 110. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَ رَبَّهُ مُلِيفًا إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ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 إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 دنيا حسنه وانظر الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين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 ثم دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين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 119. وعبدوها وأناهوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك 119. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين تَقَوَّرَ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّذْنِيَّةٌ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّذْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا وَعْدَ اللَّهِ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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيد فتراه مصفرا ثم يجعل روح طاما إن في ذلك لذكرى لأولي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 ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغنم الله فما له من هاد أَفَمَن يَتَقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 ثوابه اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء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 كُلْ أَثَرًا أَيْتُمْ مَا تَزْرَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ كُنِ الْحَسْبِيَ عليه يتوكل المتوكلون قل قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب <سؤال> إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها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 يُنْسِفُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ وَيُسِرُّ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تخذوا من دون الله شفاعا، ألا وَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئَ وَلَا يَعْقِلُونَ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعا لَغُمُ الْكُلِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أمة إليه ترجعون، وإذ ذكر الله وحده شما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذ ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون.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 قال إنما أُوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغن عنهم ما كانوا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 آن اللّه يبسُ قُرْرَ الزَّقَلِ يَشَاءُ وَيَقُدرُ إِنَّ فِي ذَلِك لَا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 يقوم العذاب ثم لا تصرد، والتبع أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أيه. يَأْقُومُ <تكفيكم> الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَكُونَ نَفْسٌ يَا عَلَى مَا فَرَّطْتَ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتَ لَمِنَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّنِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قَدْ جَاءَتْ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 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قل أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُ نِعْمَ عِبَادٌ أَن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 قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَقْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَا فِي ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وديء للنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسئل الذين كفوه إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا غفوت حتى بوارغا وقال لهم خزنة غا ألم يأتيكم فقال لهم خزنة بألم يأتيكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذر لكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حق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 إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخنوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعحمنا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسب يحون بحمد ربه، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.